يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم واذا تليت عليهم ايات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 وَمَا خِفَّةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَافِرُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق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 إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم, لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ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 لَنِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا من الادبار ومن يول يومئذ دبره إلا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم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 ان تنستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودون عدوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَنَنكُم تَشْكُرُونَ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 لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا أُتِّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا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 وَهُمْ يَرصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ولكن, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً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 ما يحشرون ليُميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمون جميعا فيركمون جميعا في جهنم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 فَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأََّ لِلِخُمُسَو وَلَِّسُولِ وَلِذِقُرربَ والْتَمَا وَْتَمَ وَالمَسكين وَبِنِ السَّبِيلِ إِ كُنتُم إِن كُنتُم آممَ تُمْ بَِّهِ وَمَا أَنزَلناَا عَ عَابِدِنَ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ رَكَضَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ ذُو سَمِيعٍ عَلِيمٍ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون. وَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَانِ بَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنْ مَاتَ ثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِمْ بِشَرَّدَ بِمَنْ خَلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإَِّا تَخَافًَاَّ مِنْ قَوْمِ خِييانَةَ فَم بِذ إِلَم فَم بِذ إِلَم علىلَ سَوَ إِ اللهَّه لَا يُحبُّخَائِنين وَلَا يَحْسَبًَا الذيذينَ كَفَروا سَبَقُ ان لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم لا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك برصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن, ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلموا مئتين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُلِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَةٍ مِنْ شَيْءٍ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَةٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى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 اِن لَا تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَالَّذِينَ نَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حقا لَهُم مَّوْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إن ن الله بكل شيء عَلي